علي الله كربا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، يعوذون برجال من الجن، فزادهم رهق، وأنهم ظن كما ظن. أن لن يبعث الله أحذا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رقذا واننا لا نذري شر اريد بمن في الارض شر اريد من في الارض ان اراد بهم ربهم رشده وان من الصالحون ومن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 قل إني لَيُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَذَ إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرَسَلَتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُنَا عَرْضَهَا نَمْ فَإِنَّ لَهُنَا عَرْضَهَا مخالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب